ا ل ل ه رب العالمين الصلاه والسلام على خ ح ى من نبينا وسيد المرسلين وعلى آ ل ه وصحبه ومن تبعهم ب إ الى ح س ا ن إ ل ى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك أ ن ت العليم الحكيم قال ا ل م س ل ف والشارب رحمه الله تعالى أ ن ف ع ن ا الله بهما في ا ل د ا ر ه ف إ ن قيل هنا ファインティーラファケイファカーナ كسب القبي قبي ハン、ソファハン、モジブン、リストハカーフィッドミー、ウォルイカーブ、ビクラフィ、ハルキヒー。 ف َ ك َ ي ْ ف َ كان ََ كسب َُْ ا ل ْ ق َ ب ِ ي ه ِ قبيل َِ ولكن يقولون ان يكون سؤالا ما هو ا ل سؤال هو لا مانع لكي يكون ابو ل ع دفاعي لكي إلا ك و ن ه موجود لكي ف يكون هذا كلام قوي فهو يكون نجمه بين الامرين بطريقه ما هي إ ث ب ا ت الكسب ل ل ع ب د إ ث ب ا ت الكسب ل ل ع ب د حتى يسلم لنا ا ل أ م ر ا ن ماء ع وهو اموم خلق الله تعالى لجميع الممكنات و إ ث ب ا ت ا ل ف ع ل ل ل ع ب د يعني العبد هنا كاسل هنا ي أ ت ي سؤال م ر ة ث ا ن ي ة من ا ل ج ب ر ي ة ما هذا السؤال أ ن ك م جعلتم العبد كاسبا وليس موجدا م ا ذ ل ك ج ع ل ت م ا ل ع ب د ممدوح و م ذ م و م ح كيف يكون ا ل ك ا س ب الذي ل و ن ه ي ج ع ل و ي ع ل و ن ي ج ع ل و ن ي ج ع ي و يجعلونه ي ج و ن ه ي ج و ن ه يجعلونه يجعلونه ي ج ل و ن ا يجعلونه ي ج ع ل و ن يجعلونه يجعلونه ي ج ع ل و ن ا يجعلونه ي ل و ه ي ج ع ل ن ه ي ج ع ل و ن ي ج ع ل ن ه يجعلونه ي ج ع ل و ه يجعلونه يجعلونه ي ج ع ل ق ب ي ج ع ل و ه ي ج ع ن ه ي ج ع ل ه ع ل ه ي ج ع ل ي ج ع ل ه ي ج ع ل ه ي ج ع ل ا ن ه ن ا ه ل ي س ق ب ي ه يجا ل أ ن ه ك ا ف ب ل ه وليس موجدا كيف كان ك س ب ا ل ق ب ي ه ق ب ي هن صفهن يعني ق ب ي هن صفهن موجبن يعني ربما تجعله خبر ا ب ع د خ ب ر أ و تجعله م ع ط و ف ن علي ما في مشكله م ع ط و ف م ا ط و ف ع ل ه بهدف ا يعني حرف ا ل ط ف ي ع هكذا كابي هن وصفهن وموجبن كيف كان كسب القبي عندكم يوجد حرف الواوي ما في مثل انا كيف كان كسب القبي قبيئا وصفها وموجبا لاستهقاق ا ل ذ م والاقابي بينما هو كذلك عندكم بينما العبد يستهق الذم والاقابا وهو يوصف بالقبه والصفه كيف هذا بخلاف خلقه نعم خلقه نعم مفهوم الخالق يضم على خلق القبيه الخالق يعاقب على خلق القبيه هذا معقول لكونه خالقا وليس معقولا إ ذ ا كان كاسبا وليس معقولا إ ذ ا كان كاسبا يعني ليس خالقا الجواب قلنا ل أ ن ه قد سبط ان الخالق حكيم يعني ان الله تعالى حكيم لا يخلق شيئا الا و له عاقبه ة حميده و ان لم نطل عليها عليها يعني على هذه العاقبه الحميده و هي الحكمه او الحكم فجزمنا بان ما نستقبله من الافعال قد يكون له فيها حكم و مصالح كما في خلق ا ل أ ج س ا م ا ل خ ب ي ث ة اللهعره على ا ل م ؤ ل م ة بخلاف الكسب ف... بخلاف ال... <تصفيق> الكاسب <تصفيق> بخلاف الكاسب بخلاف الكاسب طيب بخلاف الكاسب فانه قد يفعل الحسنه وقد يفعل القبيحه فجعلنا كسبه للقبيحه مع ا ورود النهي عنه كبير صفحا موجبا لاستحقاق الذم والاخاء سيبت ما هذا الجواب او لم تصفهم قلنا ماذا قلنا قلنا ل أ ن ه ما معنى ل أ ن ه قلنا إ ن الكاسبه يذم ويصفه ويستهق ا ل إ ق ا ب ة و ا ل ذ م لماذا ل أ ن ه قلنا ل أ ن ه يعني ما هو المعلول ذي الا لانه تعالي المعلل من ما هو قلنا إ ن الكاسبه يذم ويصفه ويستهق ا ل إ ق ا ب ل أ ن ه ل أ ن ه قد صبت ضميره ل ل ش أ ن يعني ل أ ن ا ل ش أ ن قد ثبت أن ا ل خ ا ل ق ح ك ي م ل ا ي خ ل ق ش ي ئ ا إ ل ا و ن لك ان يكون لك ان يكون لك ي د و يكون ل ي ك يكون ل يكون ل ا ي ك لك ان يكون لك ي ك ل ا لك ف ر ي ك ن ا ل ل ه ت ع ا ل ى و ك س ب ا لك ف ر ي ك ن ز ي د ف ل م ا ذ ان ي م ز ي د ا ع ل ى ك س ب ا لك ف ر ي ل م ا ذ ان ي م ز ي د ان لك هذا هو السؤال الجواب أ ن ن ا نعلم أ و نعتقد أ ن الفاعل حكيم أ ن الخالق حكيم ي ع ن ي أن الله حكيم لا يفعل شيئا إ ل ا لعقبة حميد ة يعني نحن لا ن ض م الله تعالى على خلقه للكفر بل ن ض م العبد الذي ل ي س ل ه خلق ن ض م ه على الكفر لا ل أ ن الله ه ي ج خ ل ق ا ل ك ف ر ه في زيد ل ه في هكما ه لماذا خلق ا ل ك ف ر طبعا هذه هي ت ر ي ق ة ا ما ت ر ي د ط ر ي ق ة ن ا ما ت ر ي د فلابد أ نفسه ل ف لهم ثم نأتي إلى ط ر ي ق ت ن ا ل م ا ذ ا خ ل تقوم بها ا ل م س ي ه ق ف ن ا ستريح نحن ن س ا ل ا نحن نحن ت ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ا ل نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ل أ ن فيه هكمه مثل ماذا مثل أ ن هذا الكافر إ ذ ا قتله مسلم فهو مجاهد في سبيل الله فهم اليس هذا خيرا ب ا ل ن س ب ة للمسلم هكذا يقولون ما ت ر د ي ن والله م ش ك ل ة يعني هذا الكافر الذي خَلَقَ ل ل ا هل فِيهِ ا ك ف ر ة أ يمكن ا ف ي ه هم ي ق و ل و ن ا ل خ ا ل ق ح ك ي م ل ا يخلو فعله من حكمه و م ص ل ح ة جيد هذه قائدتكم ما فنسألكم هي ا ل ح ك م ة ا ل م و ج و د ة في خلق الكفر فيه ا و ل و ن الجواب عليه يقولون الكافر ق ا ط ل ه غاز ومقتوله شهيد من قتل كافرا فهو غازي يعني م ز ا ه د ومن قتله كافر فهو ش ي د هذا جواب يعني هنا ينفع لكن لا ينفع في كل مكان لا ينفع في كل مكان فلذلك هم يقولون و إ ن ل من نقل على بعضها كما هنا ا وإن نطل لم ل ع ي ه لكن ا ي ع ل الله هو يفعل الله هو يفعل الله هو يفعل الله و يفعل الله هو يفعل ا ل ه هو ي ف ل الله هو ي ع ل الله هو ي ل ا ل ل ع ل الله هو ي ف ل الله هو يفعل ا ل ي ف ا ل م ه هو يفعل الله هو ف ع ل الله هو ي ف الله هو يفعل الله و ي ل الله هو ل الله ه يفعل الله ل الله هو ل الله هو ي ع ا ل ل ل الله هو ع ل الله هو ي ف ع ا ل ي ف الله هو ي ف ل ا ل ل و ي ف الله و ي ل ه و ي ヘッジボーンやコーンやリクルフィールミネアファーリヒターラ、ヘッマー。インランヤコン、イエムカダリカ、ファーウォーン。インサンヤファーウォーエン、ミネアフィルザミア、ウォーソフィー。リアナウォーヘッジフアユヘッマー。アレィア、アレディアファーウォーソジイダファーウォーハキーム。リアナフィーヘッジファウォーヘッジフファーファ ويقولون انما د يسالون طيب ان تقول في أ ف ع ا ل الله تعالى لابد ان يكون لها ح ك م ة فان د ذلك يواجهون بسؤال ما حكمه هذا طبعا طبي ي و ج ه و ن ا ل ي هذا السؤال ان تقول الله تعالى كلها لابد ان تقول م س ت م ل ة على ح ك م ة إ ذ ا أ س أ ل ك س ؤ ا ل الله تعالى خلق كافرا خلق اي ه كافرا فقيرا في الدنيا م ر ي م ا مصابا بامراض م ز م ن ة م و ذ ي ة م ن ف ر ة وهو فقير وهو في ا ل آ خ ر ة خالد مخلد في الناس ما ا ل ح ك م ة في هذا وهو خلق الله علي هذا خلق الله لا ما ا ل ح ك م ة في هذا لا يجدون جوابا فيقولون فيها حكمه لا ن ف ت ر عليها فيها ح ك م ة لا نطلع عليها هذا فرار أ و فرار من الزهر كما قال بعض مشاريعنا فرار من ا ل ز ه ر ف خروج خروج من ميدان القتال فيه ه ك م ة لا نطلع عليها فلذلك رد عليهم ا ل آ م د قائلا نسيت عباره في غ ا ي ة ا ل م ر ا م قال ماذا والله ا ل ع ب ا ر ة م م ت ع ة جدا ث ب ت نسيت أ ن ا إ ن ش ا ء الله في الدرس ا ل ق ا د م س أ ذ ك ر هذه ا ل ع ب ا ر ة أ م ا عندنا ا ل ا ش ع ر ي ة نحن لا, نك... لا نقول ايه نحن لا نقول أ ن الله سفي ه لا ح و ل ولا ق و ة إ ل ا بالله ولا نقول أ ن أ ف ع ا ل الله خ ا ل ي ة من ا ل ف ا ئ د ة أ و من الهكمال ة ل ن ق و هذا بل ن ق و ل ك ب ق ي ة ا ل مانع ان الله تعالى حكيم ن ي د ا ل ل ه ت ع ا ل ى ب ا ل ك م ة كما ي ص ف ه ا ل ما ت ز ل و ل مانع ي ة و ل ك ن م ا م ع ن ى أن الله حكيم ن د ن ا ما م ع ن ع ان م الله تعالى حكيم ي ع ن ي ع يفعل ه الله تعالى هو ا ل ح ك م ة せりふは、ひくま。ا <Yeah. S 1> إ ذ ا فعل أ ي فعل خلق الكافر هو ه ك م ة خلق الكافر هو ه ك م ة لا ن س أ ل ما هو ا ل ه ك م ة في خ ل ق الكافر لا ن س أ ل هذا بل خلق الكافر هو ا ل ه ك م ة خلق المؤمن هو ا ل ه ك م ة ليس هناك شيء م ن ف ق م س ت ق ل عن الفعل نسميه ه ك م ة ثم يكون هذا ا ل ف ع ل موافقا له أ و مخالفا له لا, ن لا نقول هذا الكلام فايمون؟ فنقول هنا طبعا نمشي متمشينا على مذهب ما تريدين نقول ال خالق ان الخالثه بطلت ان الخالق حكيم لا يخلق شيئا إ ل ا و ل ه ع ا ق ب ة حميد ة مل ا ا م ر ا د ب ه إ ل ا ولا ه ح ك م ة ومصلحه و إ ن لم نطلع ل ي ه ا فجزمنا فجزمنا او جزمنا فجزمنا يكون... فجزمنا فجزمنا ب أ ن م ا ن س ت ق ب ل ه من ا ل أ ف ع ا ل قد ي ك و ن له في ها هكا م و م ص ا ل ح ه ف ي ن ما مانا هذا طالما ان الله ح ك ي م طالما ان ا ل خ ا ل ق ح ك ي م و ل ا هو هاكيبه ولا ه في هاكيبهن هميذا في كل فعل وجزمنا بان ما نستقبله من الافعال مثل الزنا من زيد مثل الزنا من زيد و أو الكفر من فلان أ ل ي س هذا مما ن س ت ق ب ه ه نعم هذا الذي ن س ت ق ب ه ه من ا ل أ ف ع ا ل قد يكون له فيها هي كمون ومصال كما قلت لكم قد يكون لهذا الكفري هي كمون ومصال عرفنا او لم نعرف هنا إ ش ك ا ل فجزمنا بان ما نستقبله من الافعال هذا ما م ع ن ا ما ن س ت ق ب ه ه من ا ل أ ف ع ا ل ما ن س ت ق ب ه ه من ا ل أ ف ع ا ل أ ن ت ت س ت ق ب ه فعلا الكفر مثلا الكفر ت س ت ق ب ه ه أ ي و ة إ ذ ن ما ن س ت ق ب ه ه هذا يعني جار على قواعد المنتزله المعتزله ي س ت ق ب ه و ن باقولهم اما نحن لا نستقبح والما تريديه توافقون لهم والما تريديه توافق المعتزله في تحسين وتقبيه العقلي اما جار على قانون ا لما تريديه واما هو اراد به بان ما نستقبله من الافعاليان من خلال شرعه يعني ب أ ن ا ل ز ن ا مثلا الذي نستقبل ه ش ر ع ي ي ن نستقبل الشرعيين وليس كلامهم ن ح المهم ما نستقبل ا ل أ ف ع ا ل ق د يكون له في ها هكا مو م ص ا ل ب كما في خ ل ق ا ل أ ج س ا م ا ل خ ب ي ث ة خ ل ق ا ل أ ج س ا م ا ل خ ب ي ث ة هذا ليس مهللل نزاع بين الموتزل وال والاشعري او بين غيرهم مثلا السموم ت ع ر ف ا ل سموم ا ل س م م ن ا ل ذ ي ي خلقه الله تعالى ب ا ت ف ا ق من جميع ط و ا ئ ف المسلمين طيب اسمو م م ا ا ل ف ا ئ د ة في خ ل ق ه انتقلت أ ي ه الموت ا زيدي و أ ي ه الموت ا رديو انا افعال الله تعالى لا بد أ ن ت ش ت م ل ا ه ك م ن و مصالها حلقه سمي ف ي ل م ن افعالي لا ح ل ق خلقو كفري فلان ف ي ل م ي ن فعل الله كذلك؟ وكذلك خ ل ق هذه ا ل م ا د ة ا ل س ا م ة ف ي ل م ي ن فعل الله أ ن ت ق ل ت ي ج ب أ ن ت ش ت م ي لها ك م ا مال ا ه ك م ة ه ن ا لابد أ ن تجيبو فتقولون م ا ذ ا ح ك م ة خ ل ق ا ل م ا د ة ا ل خ ب ي ث ة أ و ح ك م ة خ ل ق ا ل م ا د ة ا ل س ا م ة مثل مال ذ ا ما ا ه ك م ة إ ذ ا وجدت الماضي تسمى توجد موجدا مصناو ي ص ن ع و ا ل ا ل ا د و ي ة فهم ه ذ ه ا ل أ د و ي ة ت ع ا ل جو ا ص و م ة يعيش بها طبيب و ص ي د ل ا ن ي وطاجر و م و ص ي ل وكفلان وفلان هذا هكما فهم بينما ا ل م ا د ة ا ل خ ب ي ث ة خ ب ي ث ة ب ي ت حبيت حبيت يوجد مثلا البقطع البقطع الذي يعلل ا ل إ ن س ا ن ويمتص الدم هذا ا ل ب ق ي ع ن ي خ ب ي ث لماذا خلق ه الله ل أ ن ه لو لم يخلق ه الله كيف يعيش التاجر الذي ي ب ي ء المبيدات تعرف المبيدات هكذا هكذا نجيب في ماذا في عالم الكون في عالم الكون الكون إ ذ ا وجدنا أ و إ ذ ا ر أ ي ن ا هناك شيئا خبيثا وهو من خلق الله تعالى ولا نقول هذا خلق الشيطان هل نقول الشيطان هو الذي خلق كما نقول في الزنا والخطل والكفر الكفر والزنا و ش ر ب ا ل خ م ر مما خلقه الشيطان على مذهبكم لكن السموم والخبائث والاعلام وما إ ل ى ذلك من ا ل أ ش ي ا ء ا ل ك و ن ي ة أ ن ت م تقولون إ ن الله هو الذي خلقها وتبررون أ ن فيها ه ك م ه فكذلك نحن ا ل م ا ت ر ي د ي ة نبرر أ و نقول إ ن في وجود الكفر ه ك م ه إ ن في وجود كذا ه ك م ه فهم ا و ن هكذا يجيبون كما في خلق ا ل أ ج س ا م ا ل خ ب ي ث ة ا ل ل ا ر ة ا ل م ؤ ل م ة بخلاف الكسب بخلاف ا ل ك س ب ي ع ن ي الكسب ليس كالخلق الكسب ليس كالخلقي باعتباري ان الكسب لا يشتمل يعني لا يجب ان يشتمل لا يجب أ ن يشتمل على حكم ومصالح ف إ ن ه قد يفعل الحسن وقد يفعل ا ل ق ب ي ه ة الكاسدين ب هو ا ل إ ن س ا ن ا ل إ ن س ا ن قد يفعل الحسن حيث يصلي ويصوم وقد يفعل ا ل ق ب ي ه ة حيث يزني ويقتل ويكفر وما الى ذلك فجعلنا كسبوه للقبيه مع ورود النهي عنه قبيها إ ذ ن ا م ت شوف يعني الله ترى خلق الزنا وما ذلك ليس ليس يعني لا نقبله ه زيد كسب الزنا ونقبله لماذا ل أ ن الله حينما يخلق الزنا قد يكون في ه ه ك م ا فهم و م ك الزيد ه ن ا ما ي ف ع ل هذا لا يجب أ ن يكون هذا هو يختار القبيله فايمون بل يضافه الى انه منهي ومنهي ومنهي ومنهي م ن ه ي م ن ه ي و م ن ه ا و م ل ه ي ه ي و ف ه ي م و ن ه ي ومنهي ومنهي ن ه ي ومنهي و ن ه ي ومنهي ومنهي و م ن ه ومنهي و ن ه ي ومنهي ومنهي م ن ه ي ومنهي ومنهي ومنهي ا ل ه ي ومنهي ومنهي ومنهي ومنهي و م ن م ن ه ي و م م ن ه ي م ن ه ي و ن ه ي ومنهي م ن ه ي و م م ن ه ي و ن ه م ن م و م ن م ن و ص ف ه ثانيا أ ن ه ليس فيه ه ك م ا فلماذا اخترت ه ف إ ذ ا الكاسب ي د م و يصفه و يعاقب أ م ا الخالق لا بخلاف الكاسب ف إ ن ه قد يفعل ا ل ح س ن ة و قد يفعل القبيه وجعلنا كسبه للقبيه مع ورود النهي ان هو قبيحا سفها موجبا لاستهقاق الذمي والاقابي والحسن منها والحسن منها هل سبقت مساله القسم والقبه هنا لاننا ما قرانا في البدايه الله اعلم ن ف ع ل الله ج ذ ي ل ا أ ظ ن لم يسبق لم يسبق لم يسبق هذا البحث لا أ د ر ي هل هل الكلام في ا ل ح ص ن والقبضه يعني ب لا أ د ر ي هنا ك ل ا م مختصر جدا قالت والحسن منها بر ض الله تعالى والقبيل منها ليس بر ض ا ه ولا يرى ض ل ع ب ا د ه الكفر ة انتهى والحسن منها أ ي من افعال ا ل ع ب ا د والحسن من أ ف ع ا ل ا ل ع ب ا د ما هو الحسن من أ ف ع ا ل العباد وهو ما يكون متعلق ا ل م د ه في العجل ا وثواب ا ل في ا ل آ ج ل و ا ل أ ح س ن و ن يفسر بما لا يكون متعلقا لذم ل والاقابي لماذا ليشمل ا ل م ب ا ه ف ه م ت م هذا ولم تفهموا والحسن يعني هذه م س أ ل ة الحسن والقبه تعرفون م س أ ل ة خ ط ي ر ة ك ب ي ر ة ولها يعني شعب وفروق ك ث ي ر ة اختلف فيها ا ل أ ش ع ر ي ة مع المعتزله و ا ل أ ش ع ر ي ة مع ا ل ما ت ر ي د ي ة و ا ل أ ش ع ر ي ة مع ابن ت ي م ي ة ومدرسته ف ي خلاف طويل ا ل أ ش ع ر ي ة تقول الحسن والقبه شرعيان يعني الحسن ما قيل فيه إ ف ع ا ل أ و الحسن ما قيل فيه إ ف ع ا ل و ا ل ق ب ي ه ما قيل فيه لا تفعال فهمون إ ذ ن الحسن و ا ل ق ب ي ه أ و ا ل ه س ن و ا ل ق ب ه من من من من موجبات ا ل أ م ر والنهي من موجبات ا ل أ م ر والنهي إ ذ ا ورد ا ل أ م ر صار حسن أ و وجد حسن و اذا ورد النهيو وجدى ا ل ق ا ب ي ه اما ع ن د ن ا هذا و ع ن د ا ل م ت ز ل ا ت ي ا ل ه و س ن و و ا ل ق و ب و من موزي باتل ا امري و ن ب ا ل عسكت م ا م ا عالهوسنو هو الذي يوجب ا ل ا م ر ا يعني هناك شي ء حسن أو ا ل ص ل ا ة حسنا فوجه بارى الله يانيت م ر ب ي ا و جبارى الله يانيت م ر ب ي ا او ا ل ك ف ر ا ل ك ف ر ق ب ان يكون لك ان ي ل ى ا ل ل ه أ ن ي ن ه ان ي ك ن ه إ ذ ن ث ب و ن لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ا يكون لك ان يكون لك ان ي أ ت ي بعده ا ل أ م ر و ا ل ن ه ي ي ع ن ي ي أ ت ي بعده ا ل ش ر ع ه ذ ا ه و ن ا ص ي ل ا ل ق ص ة أ ن ا أقرأ ه ذ ا ا لك ل ا م ثم إ ن ش ا ء ا ل ل ه أ ت ك ل م ب ع ي د ان ي ن ا لك ت ا ب 何 خ ل ا ف فالاشعري كان يقول العقل لا يهسن ولا يخبه فان ذلك قوبل بالرد فكيف لا يهسن ولا يخبه العقل م و ه ب ة أ و نعمه ك ب ي ر ة ع ن عم الله بها على ا ل إ ن س ا ن و ع ن ت ا ل آ ن الغيت قيمتها حيث قلت لا يهسن ولا يخبه بينما الناس جميعا في الدنيا يحسنون ويقبهون يحسنون ويقبهون مثلا ا ل إ ن س ا ن المتعالي الانسان الذي هو عالم كبير محل سناء عند ا ل أ ق ل ا ء اليس كذلك الانسان الجاهل ليس له ق ي م ة عند الناس أ ل ي س هذا ت ح س ي ن ا و ت ق ب ي ه ا حتى قبل و ر و د الشرعي اذن هذه الزامات ل أ و ر د ت على من على ا ل أ ش ع ر ي ه قالوا أ ن ت م تلغون ق ي م ة العقل أ ن ت م تجعلون العقل لا ق ي م ة له ولا اعتبار له بينما الناس جميعا يعتبرون العقل ويجعلونه ميزانا ويجعلونه معيارا لتقييم ايجابي ل وسلبي فمن هنا بدا ا ل أ ش ع ر ي و ب ا ل أ ش ع ر ي ة يعيدون النظر في ا ل م س أ ل ة يعيدون النظر في ا ل م س أ ل ة حتى لا يرد عليهم هذا ا ل إ ي ر ا د فقالوا إ ي ه نحن لا ننكر يعني تحسين العقل وتطبيعه كليا بل نقسمه إ ل ى ث ل ا ث ة أ ق س ا م نقسم ا ل ه س ن والقبها الى ث ل ا ث ة معاني منها ا ل ه س ن والقب بمعنى الكمال والنقص هذا عقلي ا ل ح س ن و ا ل ق ب ه ب م ع ن ى ا ل ك م ا ل و ا ل ن ق ص مثل اي ه ا ل ع ل م حسن و ا ل ج ه ل ق ب ي ه ما م ع ن ا ه ا ل ع ل م ك م ا ل و ا ل ج ه ل ن ق ص هذا م ع ن ى يدركه ا لكه ورد شر ع أ و ل م يرد ا ل م ع ن ى ا ل ثاني مو ا ف ق ة ا ل طبعي او ع د م مو ا ف ق ت ي مو ا فقط طبعي ا ل إ ن س ا ن مثل م ا ذ ا مثل انسان ل إ يرمي طفلا صغيرا إ ل ى النار مثلا إ ن س ا ن يرمي طفلا صغيرا بريئا إ ل ى النار ماذا نقول هذا ق ب ي هذا ق ب ي هل يدرك قبوه ب ا ل ع ق ل نعم يدرك قبوه لان ر ؤ ي ة هذا المنظر لا لا تلائمني ر ؤ ي ة هذا ا ل م ن ظ ر لا تلائمني إ ن س ا ن فقير ليس ع ن د ه شيء مريم يذهب إ ل ي ه شخص آ خ ر يطعمه ا ل طعام ويطيل ه ا ما ء ويعالجه ويخدمه أ ل ي س هذا جيدن أ ق و ل هذا حسن بماذا هذا المنظر يوجبني هذا المنظر يوجبني هذا يضرب بالعقل نحن لا نخالفكم فيه إ ذ ن الحسن و ا ل ق ب ه بمعنى الكمال و ا ل ن ق ص عقلي لا نخالفكم فيه يعني ا ل أ ش ع ر ي لا يخالف المتزليه فيه الحسن و ا ل ق ب ه بمعنى م و ا ف ق ة الطبعي أ و عدم موافقه ت أ ي ض ا عقلي لا خلاف فيه بين ا ل أ ش ع ر ي ة والمعتزله فكل الالزامات التي الزمتموها الزمتمونا بها لا ت... ل م ترد في محل ا ل ن ز ا ع بل نحن وياكم إ ع ل ا ر أ ي ن ا ح د ي ن ي ه ا بل محل ا ل ن ز ا ع م ا ذ ا محل ا ل ن ز ا ع م ع ن ن سالف ما هو و هو ا ل ترطب ا ل ص و ا ب و ا ل م د ه يعني ترطب المديه في الدنيا و ا ل ص و ا ب في ا ل آ خ ر ة و هو حسن ترطب الذمي في الدنيا و ا ل إ ق ا ب في ا ل آ خ ر ة و هو القبيل هذا ا ل م ع ن ى ا ل ث ا ل ث في هل ا خلاف أ ن ت م ت ق و ل و ن هذا ا ل م ع ن ى ع ق ل ي ل و ن ا هنقول هذا شرعيل وليس ع ق ل ي ل ب م ع ن ى إ ي ه ب م ع ن ى أ ن ا ل إ ن س ا ن يصلي يعني يتوجع يتوالى ي س ت ر و ر ت ه و ي ت و ج ه إ ل ى ا ل ق ب ل ة يقول الله أكبر يقوم ويركو و ي س ج د ث م ي ع و د م ر ة ث ا ن ي ة هذا ا ل ف ع ل ح س ن و ب م ع ن ى إ ي ه بما انه يعني م ن ا س ب ل س ح ت ه نعم هذا ع ق ل ي ا ل صلوات الخمس ح س ن ة ب م ع ن ى أ ن هي ز ي د ص س ح ا ل إ ن س ا ن رياضيات يعني منا ل رياضيات هذا م د ر ك ع ق ل ا م د ر ك ب ا ل ع ق ل ل ليس كلامنا في هذا بل كلامنا في أ ن ا ص ل ا ة حسن ب م ع ن ى أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا صلى الله ي م د ع ه من قال و و و ل و و و و و ه و كيف ق ا ل ل ك ع ق ل ك إ ن الله ي م د و ه فهم هذا غيب و ب م ع ن ى أ ن الله يصيب ه في ا ل آ خ ر ة ا ل إ ن س ا ن الذي صلى في الدنيا ل ه ث و ا ب ع ل ى هذه صلاه في ا ل آ خ ر ة م ن قال لك ا ل ع ق ل و لا ا ل ع ق ل و لا يدرك هذا ت ص و ر ع ل ى م ه ر ا ب الغيب كما ق ا ل السنوسي ل أ ن هذا أ م ر غيب ل ا تستطيع أ ن ت ت س ل ق ع ل ى ه ذ الجدار ا ولكن الله ا ج ا ل من المسلمين يجعل من ا ل س ل م ي ن يجعل من ا ل ى يعذبه. ما ا ل م ش ك ل ة إ ن س ا ن ي ص ل ي ا ل ل ه ت ع ا ل ى يكرهه. ه ل ه ن ا ك م ا ي م ن ع ه ل من المسلمين يجعل من المسلمين و ج ع ل من ا ل م س ل م ي ب ي ع ن ا م ا م ي ن ي ج ع من ا ل م س ل م ي ب ي ع ل من المسلمين ل ل ع ل م به إ ل ا ب س ر ع ه إلا ب ص م ع ي اذا أ خ ب ر ك صادق ب أ ن ه ممدو و ب أ ن ه يصاب على ذلك صدقنا هذا هو ا ل ص م و ان إ ذ ا أ خ ب ر ن ا ا ل ق ر آ ن إ ذ ا أ خ ب ر ن ا ا ل ق ر آ ن أ ن ا ل ص ل ا ة ممدوها قلنا نعم حسنا و إ ذ ا أ خ ب ر ك النبي أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا صلى يدخل ا ل ج ن ة امننا و سلمنا يعني ا ل ص ل ا ة ح س ن ة ف ه مو هذا مانع قولنا أ ن ا ل ه س ن ا ش ر ع ي أ ن ا ا ل ح س ن ه ش ر ع ي بهذا ا ل م ع ن ى الثالث ما هو ا س ت ه ق ا ق ا ل م د ن عاجل ا ب ا ل ع ي ما م ع ن ى عاجل ا في الدنيا ي ع ن ي ا ل إ ن س ا ن الذي يصلي م م د و ه الله ي م د و ه في الدنيا و ا ل م ل ا ئ ك ة ي م د و ن و ا ل ص ا ل ح و ن ي م د و و ن هذا في الدنيا و ا س ت ه ق ا ق ا ل صواب في ا ل آ خ ر ة الله تعالى ي ص ي ب ه على صلاته في ا ل آ خ ر ة هذا م ع ن ى الحسن المتنزه ا في ه و ك ذ ل ك ا ل ق و ب ه يعني ش ر ب ا ل خ م ر ق ب ي ح يعني بما انا بمان ا ن ه يخدر ع ق ل ه و ي ج ا ل ه مجنون ا ويمشي في ش و ا ر ي هكذا ل ا إ ل ا ه ا و ل ا إ ل ا ه ؤ ل ا ء و ي س ق ت بين س ي ا ر ا ت هذا ق ب ي ح ع ق ل ا لايشك في هذا ل أ ن ه ي ج ل ه ي م و ت هذا ل ي س ف ي ع ق ل ي ة ق ك ب و ه ي ش ك ا لكن ل ي س ك ل ا منا في ه كلامنا في ايه ان من شرب الخمره الله يذمه من قال لك الله يذمه ان من شرب الخمره الله يدخله النار من قال عقلك قال من عقلك فايمون اذن قبه الشرب الخمري بالمان ى الثالثي بالمان ى الثالثي شرعي شرعي يعني عرفنا انه مذموم لان الله قال انه مذموم ع ر ف ن ا أ ن ه يدخل ا ل ن ا ر ل أ ن ا ل ل ه قال ه ن ه يدخل النار ه ذ ا معنى ق و ل ن ا ا ل ق ب هو هو هو هو هو ت م ه ذ ا الكلام ه ذ ا م ذ ه ب ن ا ا ل أ ش ع ر ي و هو ه ل ه ما هو غيب ت ع و هو هو هو إ ي ه غيب ل أ ن ه حكم ا ل ل ه حكم ا ل ل ه ت هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو ه ا هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو ه ا هو هو هو هو هو هو هو ه م و ن أ و ل و وثانيا أ ن الله ت ع ا ل ى إ ذ ا أ ر ا د أ ن ي ج ع ل ص و ر ب ا ل خ م ر ح س ن ا ل ج ع ل ه ح س ن ا وانت ل ا ت عرفه هذا يعني أنت الآن ان ل آ عرفه ان ا ل خ م ر ا ء ح ب ي ه ل ل ق ر آ ن وسنى ماذا إ ذ ا نزل ا ل ق ر آ ن ب خ ل ا ف ذ ل ك بلعكس و ا ء بلعكس فهي موت هذا يندل اشعريتي يجوز عقلا يعني جو... هذا مجرد جواز عقليا يجوز عقلا أ ن يكون الكفر حسنا و ا ل إ ي م ا ن قبيلا هذا مجرد افتراض عقلي ب ن ظ ر إ ل ى ما قبل ب ن ظ ر إ ل ى ما قبل تعلق ا ل إ ر ا د ة ب ن ظ ر إ ل ى ما قبل تعلق ا ل إ ر ا د ة عما ب ن ظ ر إلى م ا قبل تعلق د ة لكن ا ي و مستحيل ان يكون الكفر حسنا ً وليما ا إ ن غ ب ه ا فاين ح ن هنا من التكلم على المستوى العقليل ا ب ح ث المجرد كما تكلم المتزلى ل ق ل ن ا إ ن ا لما إ ي ن يحتمل لنا يكون ذ و يكون ت م ل أن ي ك ذ ا إن شرب الخمر ك ذ ل ك ي ح ت م ل لنا يكون ا ك كذا فمن الذي قال إ ن ه حسن ف ا ي م هذا أ ي ض ا خلاف ب ي ن ا ل م ت ز ل ى و أ ه ل ا ل س ن ة يعني ا ل أ ش ع ر ي ة ثم هناك أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة تتعلق ب تحسين وتقبيل وهو ماذا وهو أ ن الموتزل فيقولون ا ل ه س ن و ا ل ق ب ه س ا ب ق على على السمع ما من س ا ب ق على السمع أ ن هناك شي ء ثابت هذه ا ل ص ل ا ة وسنها ثابت و ه ا ثابت و س ن ه و س ه ا ثابت وسنها ثابت وسنها ثابت وسنها ثابت ن ا ثابت وسنها ا ب ت وسنها ثابت ن ه ا ثابت وسنها ا ل ت وسنها ثابت ن كل ا ب ت س ن ه ا ث ا ب م وسنها ثابت ن ه ا ثابت وسنها ثابت و ن ه ا ثابت و س ا ثابت وسنها ثابت و ه ا ثابت و س ا ثابت و س ه ا ثابت وسنها ث ا ب ا ل ا ب ت وسنها ثابت و ا ثابت و س ن ا ع ا ب ت و س ا ثابت و س ن ا ثابت وسنها ثابت ع ا ل ى ل ا يفعل ا ل ق ب ي ح ة ب ل كل فعل الله تعالى حسن كل فعل الله تعالى حسن عليك ا ج ا بصلاتي فعل من افعل الله نعم إ ذ ن ا ل ص ل ا ة إ ذ ا كان ح س ن ه ا ثابتا مسبقا كما قال المتزلى ما ن ا ه إ ي ه ما نهى هذا الكلام أ ن ه يجب على الله أ ن ي أ م ر ن ا ب ا ل ص ل ا ة هذا ما ن ا ه و ل أ ن ه إ ذ ا نهانا عن ا ل ص ل ا ة ل أ ن الله ت ع ا ل ى إ ذ ا ن ه ا ن ا ع ن ا ل ه ل ا ة م ع ن د ه ن د و فعل و ه ن ه ن د ن د و ه ن ه ن د ا ه ن ه ن ن ا و ه ل د و ه ن وهند ل ه ن د و ن وهند وهند وهند وهند وهند وهند وهند ه ن د وهند وهند و ه وهند و ه ن ه ن د وهند وهند وهند و ه ن ه ن د و ن د وهند و ه ل د ي ه ن د وهند وهند و ن د و ه ي د وهند وهند وهند وهند وهند وهند وهند وهند و ه ن ه م د وهند وهند وهند وهند وهند وهند وهند وهند و ه ه ن و ن د وهند إ ذ ن الله تعالى لا يستطيع أ ن ي أ م ر ن ا بالزنا ولا يستطيع أ ن ينهانا عن ا ل ص ل ا ة هذا م ا ن قولهم المتزلتين ع ي إ ج ا ب الواجبات يجب على الله كذا يعني يجب على الله أ ن ي أ م ر ن ا ب ا ل إ ي م ا ن لان ا فهمت ل آ لأن حسن ا ل إ ي م ا ن ثابت ف ع ل ما هذا الايمان ثابت يجب على الله أ ن يامر بان الله لا يامر, بال إن الله يأمر بالعدل و ا ل إ ح س ا ن و ي ن ه ى ع ن ا ل ف ح ش ا ء والا يستدل كل ا ل ف ر ق بهذه ا ل آ ي ة بها يستدل ا ل م و ت ز ل ة على دعوه م و بها يستدل ا ل أ ش ع ر ي ة لكن بطريقتين مختلفتين ا ل م ت ذ ل يقول ان الله يامر بالعدل يعني إ ذ ا هناك شيء ا س م ه عدل هناك شيء ا س م ه عدل يجب على الله أن ي أ م ر نبي هذا العدل س ا ب ق ا يجب على الله أن ي أ م ر نبي هذا تسير ف من ا ل م ر ت ذ ل تسيرنا ف نحن ل ي س ك ذ ل ك نقول ان الله يامر اذا عمره صار عدلا ان الله يامر بشيء من ا ل أ ش ي ا ء إ ذ ا امرنا به صعره والعدل إ ن الله ي أ م ر ن ا بشيء من ا ل أ ش ي ا ء إ ذ ا امرنا به صعره و ا ل إ ح س ا ن فهمتم هكذا يختلفون في تفسير إ ذ ن ان د المعتزله لا يجوز لله ان ي أ م ر ن ا بشرب الخمر مثلا أ و بالكفر مثلا وكذلك لا يجوز لله أن ي ن ن ه ا ع ن ا ل ص ل ا ة م ث ل ا أ و عن ا ل إ ي م ا ن مثلا أ م ا عند ا ل ع ش ا ر ي ة كل هذا يجوز جوازا ً ع ق ل ي ا ً جوازا ً ب ا ل ن ظ ر إ ل ى م ا قبلت ع ل ق ا ل إ ر ا د ة فايمون ف إ ذ ا إ ي ج ا ب ا ل و ا ج ب ا ت التي ذهب إ ل ي ه أ و الذي ذهب إ ل ي ه ا ل متزلى بناء منهم بناء منهم على إ ي ه ع ل ك ن اما ب ا س ي ن و ا ل ب ن ه الأقلي م ن ق ا ل أو من م ن من أن, أن, أن يعتقد ا ل ه س ؤ و ا ل ق ق ب ه ل ي ا ن م ن يعتقد س ؤ و ل ي ه و م س أ و ل ي ه ومسؤوليه كذا و ك ذ ا أنه يجب ع ل ى ا ل ل ه كذا وكذا فلذلك المتزله المتزله يعتقدون إ ي ج ا ب الواجبات على الله وابن ت ي م ي ة وتيمي و ن كذلك يعتقدون أ ن ه يجب على الله كذا وكذا بناء على مذهبهم أ م ا عندنا لا يجب على الله كذا يعني هذا اختصارا يعني والا فالكلام أ ط و ل من هذا لكن ع م ي ع ا لان ه ا ل م ا ت ه هي ان ت و ا ل م ت ز ل ع ل ا ل ه س ن و ا ل ق ب ه ي د ر ك ا ن ب العلاقه ب ن م ا ل ج ب ن ت ا ل مع ه ي د ر ك ان ب ا ل مع ا ل و ل ك ن ا ل ف ر ق بينما ه ب ي ن ا ل ف ر ي ق ي ن أ ن ا ل مع ا ل ع ل ه ب ن م و يجب ان ه م ا ع ق ل ي ي ن أن ك و ن ه م ا ع ق ل ي ي ن ل ا ي ق ت ض ي ا ل إ ق ا ب ف ي ا ل آ خ ر ة ع ن م ا يجب ا ت م ل م ا ل ع ل ا ق ي ن م ا يجب إ ن س ا ن ع د ر ك ب ع ق ل ه إ ن س ا ن ع د ر ك ب ع ق ل ه قبها شرب الخمر يدرك قبها شرب الخمر و شرب الخمر طبعا ل م ينزل نبي ل م ي أ ت ي نبي و هو ع د ر ك ب ع ق ل ه أ ن الخمر قبيل و شرب ما ذلك لا يؤذب في ا ل آ خ ر ة ان الماتريديه أ م ا ان المتزل يؤذب ل ن د ا ل م ت ذ ل ة ي يؤذى ل أ ن ك ع د ر ك ت قبعه ب ا ل ع ق ل ثم مع ذلك فعلته فانت تستهلكنا ر فايمون ان د من ا ل م ت ذ ل ة ي ع ن يفرؤون الموتذلة ي علي ه ا ل إ ق ا ب على ع ق ل ي ة ا ل ح س ن و ا ل ق ب ه إ ق ا ر ب ا عالما تريدين ت ل ا ف ل هذا و م ا كنا مؤذين حتى ن ب ا ت رسول الأشعارية لأن الأشعارية يقولون بين الأشعارية ولكن ا م ت لنا أ ل أ ش ع ا ر ي ة أ ي ض ا ي ق و ل و ن الصلاة فعلها م و ع ن د ن ولكن ن ا لا ع ر ف ان ل م و ع د الله و ي ص ا ب ع ل ي ه الى في ا آ خ ر ة إذن المعاني بين ا ث ل ا ث ة يعني ا ل ص ل ا ة حسنه ة بمعنى إ ي ب م ع ن ى يعني مفيد ل ل ص صحية ص ح ح ة فائدة فائدة ك ة هذا المعنى نحن متفقون ف يجب ه فيه ليس ل ل ا خ ان الخلاب, وإنما الخلاب ترتب الصواب والإقاب الصواب ترتب、الصوابي. هذا م ع ى لا يكون د ر د ن ا ب ا ل ط ق ل ه ذ ا ا ل م ع ن ى ل ن د ن ا ل م س ا ف ه والتعب ق ل عندما ر ر ي يتي د د م و م ع ذ ل ك الله لا يؤذيك الله لا ي ع ن ي ك ا ل ق ه و ل ك ن مع ذ ل ك الله لا يؤذيك ب عند ا ل م ت ر الله م و لا يؤذيك ا ل ح س ن م ن ه ا أ ي من أ ف ع ا ل ا ل ع ب ا د و ا لا ح س ن ن م ه ي ع ن ي من أ ف ع ا ل ا ل ع ب ا د عما أفعل الله هل أفعال الله ت و ص ف بالحسن والقبري طبعا لا تصف و بالقبري لا تصف و بالقبري وهل يصف و بالحسن يعني أ ئ م ت ن ا يطلقون على فعل الله تعالى انها ح س ن ة لكن ليس بهذا المعنى ليس بهذا المعنى فما م ع ن ى أ ن ف ع ل الله حسن اختلفوا في تفسيره اختلفوا في ه تفسيره يعني اختلافات ك ث ي ر ة من يعني من معانيها أ و من معانيه أ ن أ ف ع ا ل الله حسن ب م ع ن ى أ ن ه ص ف ة كمال أ ن ه كمال معان ي كثيره انا لا أ د خ ل فيها ا ل آ ن ابن ت ي م ي ة عندهم ع ن ى ا ل أ ش ع ر ي ا ت عندهم أ ك ث ر من م ع ن ى في بيان حسن أ ف ع ا ل الله تعالى لكن ليس كلامنا فيه ا ل آ ن كلامنا في أ ف ع ا ل العباد ما معنى انها س ن ة أ ي من ف ع ا ل العباد وهو ما يكون متعلق ا ل م د ه في العاجل والثواب في العاجل متعلق ا ل م د ه في العاجل والثواب في العاجل شوف ق ا ل متعلق ولم يقل ما يستهق ا ل م د ه ما يستهق ا ل م د ه بل ق ا ل متعلق يعني تعلق عادي إ ذ ا قلت ي س ت ه ق ك و مانهو ج و ب و سواب و ا ل ق ا ب و ه ذ ا ل ي س م ذ ه ب ن ا و هو ما يكون متعلق ا ل م ذ ه ب في العجل ا و ا ل سواب في ا ل آ ج ل ثم قال م ا ذ ا و ا ل أ ح س ن أ ن ي ف س ر يعني ا ل ه س ن و ا ل أ ح س ن أ ن ي ف س ر ا ل ه س ن بماذا بما او ا ل ح س ن أ ن ي ف س ر ا ل ح س ن بماذا ب أ ي تعريفين بما لا يكون متعلقا للميول إ ق ا ب ي يعني م ا ا ل ف ر ق بين التعريفين ا ل ه س التعريف ا ل أ و ل ا ل ذ ي ر أ ي ن ا ه وهو متعلق ا ل م ذ ه في الدنيا و ا ل ث و ا ب في ا ل آ خ ر ة إ ذ ا دخل ا ل و ا ج ب و ا ل م ن n و ب فكا ل ا ل و ا ج ب ممدوح ويصاب علي ا ل ي س ك ذ ل ك و ا ل م ن n و ب كذلك ممدو ه ومتابو نالي ه في ا ل آ خ ر ة ف ا ل ت ع ر ي ف ا ل أ و ل يعني م ت ع ل ق ا ل م ذ ه i وسطا وار ي ش م ل ا ل و ا ج ب و ا ل م ن د و ب b يعني ا ل و ا ج ب b ح س ن و ا ل م ن د و ب b ح س ن ا ل و ا ج ب و ا ل م ن د و ب b كلاهما حسن ما ش أ ن ا ل م ب ا ه ي هل ت ص ف ه ب أ ن ه حسن أ م تصيري ع ن ي و ا ح د ي ش ر ب ا ل م ا ء هل هو حسن أ م هو خ ب ي 私はそれを見つけた。 أ و يعني ف ل ك ث و ا ف ه لا ك ث و ا ب في ا الأ... ل آ خ ر ة ل أ ن ك ش ر ب ت ا ل م ا ء موجود لا إ ذ ا المباهو ح س ن ل أ ن ه ل ي س ق ب ي بها ل ع ب م ك و ن ه ق ب ي ا فهو حسن و م ع ذ ل ك ل ا ي ن ا ب ق ع ل ي ه ت ر ي ق ا ل حسن الذي ذكرته ف ل ذلك ق ا ل ش ا ر ه و ا ل أ ح س ن حتى يدخل المباهو ا ل أ ح س ن أ ن ي ف س ر ا ل ح س ن ي ف س ر م ا ذ ا الحسن ي ج ا ي ك ن لدينا مساعدات لدينا م ا ع د ي ن م ا ع د ا ت ل د ن م س ا ع ا ت ل د ن ا م س ع ل د ا م س ا ل د ي ا م س ا ا لدينا م س ا ع ا لدينا م س ع ل د ا م س ل د ي ن م س ت ل ي ن م س ع ل ق ا ل إ ق ا ب ف ا ل م ب ا ه و ا ل د ن م د ا ت ل ن ا م س ا ا ل و ا ج ب ك ل ه ا ص ا ر أو د خ ل ف ي ا ل ح س ن ل ي ش م ل ا ل م ب ا ه ا ل ك ن ي ر ي د ع ل ي ه أ ي ض ا إ ش ك ا ل م ا هو أ فعال البهائم أ فعال البهائم ليس متعلقا بذمي و ا ل إ خ ا ء ا ل ب ه ي م ة ت ع ا ق ر لا ت ع ا ق ر ولا ت ض م فدخل إ ي ه د خ ل ف ي قسم ا ل حسني فلذلك ربما لذلك يعني لم يذكر هذا تعريف ا ل ث ا ن ي فايمون فالحسن فالمباه يبقى بين منزلتين ليس حسنا وليس ق ب ي ه ا المكروه كبير يعقب ا يعقب ا ب م ع ن ى ا ه ل ي س بدخول ا ل ن ا ر يعقب ا بهرماني درجات بهرماني درجات في ا ل ج ن ة يعني بل الله تعالى والحسن منها بل الله تعالى أ ي بارادته من غير اعتراض ع ر ا د من غير اعتراض ل أ ن ا ل إ ر ا د ة إ ر ا د ت ا ن ع ر ا د منه و اعترض عليه مثلا ا ل إ ي م ا ن ا ل إ ي م ا ن إ ي م ا ن أ ب ي بكر إ ي م ا ن أ ب ي بكر ع ر ا د ه الله تعالى ولم يعترض عليه ولم يعترض عليه معصيه زيد ما سيات زيد التي فعلها أ ر ا د ه ا الله تعالى واترى ل ل عليه ارادها واترى سايمون اذن عرل ما معنى عرل عرل اراد خاصه عرل إ ر ا د ت ما هي إ ر ا د ت بدون الاثرال إ ر ا د ت بدون الاثرال وهو إ ذ ن بدون الله تعالى و َ ا ل ْ ق َ ب ِ ي ه ُ منها َِْ ما هو القبيح ه وهو ما يكون متعلق الذمي في العاجل و ا ل إ ق ا ب في العاجل عكس ما ذكرنا في الحسن متعلق الذمي في العاجل و ا ل إ ق ا ب في العاجل دخل الحرام ودخل المكروه ليس برضاه ا ل ق ب ي ه ليس برضى الله تعالى لماذا لما عليه من الاعتراض قال تعالى و لا يرضى لعباده الكفر ة يعني أ ن ا ل إ ر ا د ة و ا ل م ش ي ئ ة و التقدير يتعلق بالكل يعني بالكل يعني بالقبيه و الحسن الله تعالى يريد الحسنه و يريد القبيه و لكن يرضى الحسن و لا ي ر الله القبيه يعني أ ن ا ل إ ر ا د ة و ا ل م ش ي ئ ة و التقدير يتعلق بالكل و الرضا و المحبه و ا ل أ م ر لا يتعلق إ ل ا بالحسن دون ا ل ق ب ي ه